السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فهذا هو لا ادري يعني الدرس الخامس او الدرس السادس هو الدرس السادس ان شاء الله في المره الاولى يعني او المره الماضيه يعني حصل عندنا اشكال بسبب المنذر والمنذر هو طفل صغير يعني للعلم يعني لا يتجاوز عمره 3 سنوات ونصف ولكن مفعوله أكبر من من عمره تكلمنا في المرة في المره الماضيه عن بعض المسائل عن التعريف السابع والتعريف الثامن والتعريف التاسع والعاشر ومذهب أهل السنة والجماعة ومن الذي يقصد مذهب أهل السنة والجماعة ووصلنا إلى البسملة وصلنا إلى البسملة ابتدأ المصنف عليه رحمة الله منظومته بسم الله الرحمن الرحيم هذه اللفظة العظيمة كثير مننا يرددها في صلاته يرددها عند قيامه يرددها عند جلوسه يرددها عند طعامه يرددها عند خروجه من البيت يرددها عند دخوله للبيت ولعل بعضنا يعني لا يعقل معناها أو لا يفهم معناها حقا الفهم إنما يفهمه يعني فهما بالعموم فها هنا إن شاء الله سنشرحها يعني شرحا وافيا ولعلها يعني تاخذ معنا يعني في الشرح ساعه من الزمن قال المصنف عليه رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أي باسم هذا أو باسم مسمى هذا اللفظ الاعظم الموصوف بصفات الكمال االف فالباء في بسم الله الرحمن الرحيم كما قال أهل العلم هي حرف جر حقيقي حرف جر حقيقي متعلقة بمحذوف يعني لا بد أن يكون لحرف الجر أن يكون عامل إما أن يكون مبتدأ وإما أن يكون فاعل فبسم الله الرحمن الرحيم متعلقة بمحذوف أي أن هناك كلمة محذوفة لم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم إما قبلها وإما بعدها وإما أن يكون هذا الفعل عاما وإما أن يكون هذا الفعل خاصا فالباء الراجح في ذلك أنها حرف جر حقيقي والجار والمجرور وهي الباء والاسم متعلقة بمحذوف وتقدير هذا الفعل وتقديره يعني فعل وليس اسم على الراجح وهو أيضا اسم خاص وليس باسم عام أيضا على الراجح يقدر أيضا مؤخر ولا يقدر مقدم وذلك لعدة أمور أما الأمر الأول أن المقدر فعل وليس باسم لأن الأصلة في هذا في هذه المنظومة أنها عمل والاصل في الطعام أنه عمل والأصل في الصلاه انها عمل فالاصل أن يقدر في ذلك فعل فالاصل أن يقدر في ذلك يعني ان يقدر المحذوف فعلا وحين اذا فمحل الجار والمجرور في على النصب على المفعوليه النصب على المفعوليه بالفعل المقدر بالفعل كقولك يعني ذهبت إلى المدرسة إلى جار ومجرور لكن الجار والمجرور يقدر في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به وكذلك بسم الله الرحمن الرحيم هناك فعل مقدر, هناك فعل مقدر وهذا الذي ذكرناه أن المضمر فعل كذلك هو مذهب الكوفيين الكوفيون يقولون أن بسم الله الرحمن الرحيم مجرورة أي مجرورة وفي محل أو متعلقة في محل نصب مفعول به بخلاف البصريين الذين قالوا إن الجار والمجرور في رفع داء أو بخبر الابتداء فكأن التقدير فكأن التقدير أول كلامي بسم الله هذا على مذهب من البصريين أو بإسم الله أول كلامي لكن ذكرنا لكم أن الراجح في ذلك أن يقدر المحذوف فعلا أول من أن يقدر اسما لأن الأصل في البسمة لاستعمالها في العمل كما قلنا لكم يعني أنت حينما تريد أن تأكل تقول باسم الله إذا تريد أن تعمل شيئا فالأصل أن يقدر المحذوف اسما الأصل أن يقدر المحذوف قصدي فعلا وأن لا يقدر اسما وهذا كما قلنا لكم على مذهب الكوفين الكوفين أيضا هل المحدوف يقدر فعل عام أم أنه فعل خاص يعني فعل عام بمعنى بسم الله أبتدئ حينما تريد أن تأكل وبسم الله أبتدئ حينما تريد أن تشرب وبسم الله أبتدئ حينما تريد أن تنام بسم الله أبتدئ حينما تريد أن تخرج من بيتك أم تقول أن لكل حادثة فعلها الخاص أصعي في ذلك؟ أن يكون الفعل المقدر فعلا خاصا وليس فعلا عاما فإذا أردت أن تأكل مثلا أو تشرب أو تكتب فتقول بسم الله أؤلف إذا أردت أن تكتب وإذا أردت أن تشرب فكأنك تقول بسم الله أشرب وإذا أردت هل الصوت مسموع؟ طيب قلنا لكم أن بسم الله الرحمن الرحيم الباء حرف جر والجار والمجرور عند أهل اللغة لا بد له من عامل لأن الجمل تنقسم عند أهل اللغة إلى جمل كاملة وإلى شبه جملة فشبه الجملة دائما تحتاج إلى عامل إما أن يكون عاملها مبتدأ وإما أن يكون عاملها فعل فلذلك تجدهم يقولون بأن الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره إقرأ أو تقديره إفعال فهناك عامل للجار والمجرور وقلنا بأن الراجح في ذلك أن يقدر فعلا أن يقدر فعلا بدلاً من أن يقدر اسماً لأن البسملة دائما تستخدم وتستعمل في الأفعال تستعمل في الأفعال فإذا أردت أن تأكل كما قلنا تقول بسم الله وإذا أردت أن تشرب تقول بسم الله وإذا أردت أن تخرج من بيتك قلت بسم الله وإذا دخلت بيتك قلت بسم الله وفي كل شيء بسم الله أيضا ذكرنا أن الفعل المقدر الراجح في ذلك أنه فعل خاص وليس فعلا عاما لكل الأفعال فبعضهم يقدر أبتدئوا يعني إذا أراد أن يأكل بسم الله أبتدئه وإذا أراد أن يشرب بسم الله أبتدئه وإذا أراد أن يكتب قال بسم الله أكتب فيستعمل أبتدئ عامة لكل الأفعال لكن الراجح في ذلك والأولى والأقرب للصحة أن يقال بسم الله أقرأ عند القراءة بسم الله أشرب يعني يقدر فعل الشرب عند الشرب بسم الله أنام ولذلك جاء في العديد باسمك اللهم ولجنى وإليك أنا ابنها وإليك المصير فالإنسان يقدر فعلا خاصا يتناسب مع كل حادثة بحسبها ثالثا أيضا الراجع في ذلك أن يقدر الفعل مؤخرا بدلا من أن يقدر مقدما يعني لا يقد يقول أؤلف باسم الله إنما يقال بسم الله أؤلفوا بسم الله أؤلفوا إذن التقدير التقدير للفعل يجب أن يكون متأخرا أو مؤخرا بدلا من أن يكون مقدما أولا قالوا الاهتمام بالابتداء بسم الله تعالى لفظا وتقديرا لأنه تعالى مقدم ذاتا الله جل وعلا مقدم ذاتا فقدم ذكرا قدم ذكرا لوافق الاسم المسمى وقدر فعله مؤخرا لينتظم الكلام كما ابتدى الله عز وجل باسمه لفظا فيجب أيضا أن يقدر الفعل مؤخرا الله جل وعلا مقدم ذاتا على كل شيء الأمر الثاني لماذا يعني قدرنا بأن الفعل مؤخر الأمر الثاني قالوا إفادة التخصيص إفادة التخصيص عندنا دائما إذا تقدم المفعول على الفاعل دل هذا الشيء على اختصاص المفعول قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين ولم يقل نعبد إياك ولم يقل نستعين بك وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين وهذا يفيد التخصيص ويفيد الحصر والحصر كما ذكرنا لكم يعني في أصول الفقه وإثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه فالفائد الأخرى كما قلنا لكم في إضمار الفعل أنه وأنه مؤخر إفادة التخصيص إفادة التخصيص ولا يعني يقال إن الله جل وعلا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني لم يقل باسم ربك اقرأ إنما قال اقرأ باسم ربك الذي خلق لأننا نقول دائما أن المطلوب هو, المه... هو الأهم ثم القراءة هي أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم وأول ما طرق المسامعة الشريفة أي مسامعة صلى الله عليه وسلم فكان الأنسب تقديم القراءة في ذلك الموضع لخصوص الحال ولمزيد الاعتناء بها والاهتمام لها الآن كلنا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يقرأ باسم الله الرحمن الرحيم لا يقرأ باسم الله إنما يقول بسم الله يسقطوا الألف يسقط وهذه الألف او الهمزة هي همزة وصل هي همزة وصل كنفة كما يعني حذفت لفظا فهي تحدف أيضا كتابة أن تكتب إن كان حقها في الأصل تكتب فكتبت الباء منتصرة بالسين لأن العربة كانت تستخدم دائما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أكلت قالت بسم الله وإذا شربت قالت بسم الله وإذا قعدت قالت بسم الله وإذا جلست قالت بسم الله فلذلك اختصروها كتابة أيضا لكثرة استعمالها ودورانها على الألسن دورانها على الألسن إذن لكثرة استعمال بسم الله العرب أيضا حذفت الألف اختصارا حتى في حتى في الكتابة حذفت الألف لكن في المقابل إن ذكرت اسم الله جل وعلا يعني اسما غيرا بسم الله جل وعلا الله عز وجل له اسمango كثيرة فقلت لم تقل بسم الله إنما قلت بسم الرب بسم العزيز بسم الملك فهنا تسبت الألف في الإملاء تقول لا تقول بسم الله باء ثين ميم إنما تقول باء تكتب باء ثم ألف ثم ثين ثم ميم فتقول بإسم الرب وباسم العزيز وباسم الرحيم وباسم الرحمن الرحيم وإنما قلنا أن بسم الله الرحمن الرحيم لأن دائم بسم الله لفظة مترددة على ألسنة العرب بخلاف بسم الرب وبسم العزيز وبسم الرحمن وبسم الرحيم هذه ألفاظ لا تتردد على الألسنة لذلك تثبت الأله كتابة في قولك بسم الرحمن أو بسم العزيز أو بسم الملك كذلك إن او ادخلت على لفظ الجلالة حرف جر سوى الباء فانك يجب عليك حين اذا اثبات الالف نحو قولك بسم الله حلاوه ما قلت بسم الله بسم الله تسقط الالف لكن بسم الله حلاوه هنا تقول بسم الله حلاوه في القلوب وليس اسم الله وليس اسم الله وليس اسم كبسم الله ايضا تثبت الالف اذا الالف تسقط في فقط في بسم الله أما إذا أدخلت حرف الباء على اسم من اسماء الله جل وعلا سوى الله كالرحمن والرحيم والرب والعزيز فإنك تثبت الألف كذلك إذا أدخلت حرف جر سوى حرف الباء كاللام ومن وعلى كل حروف الجر إذا دخلت على أسماء الله جل وعلا فإنها تكتب بل... تكتب. بإسم الرب وبإسم العزيز تكتب وتثبت الألف كذلك أيضا قال أهل العلم وطولت الباء دائما الباء السن الذي تكتب فيه يجب أن تكتب فيه طويلة يجب أن تكتب طويلة, طويلة. طويلة. تقول بسم الله كأنك تكتب الباء حرف ألف التي قبل كلمة اسم للتعظيم ولتكون كالعوض هذا الانقطاع ولعلنا سننقطع الآن لأن يعني عندنا نتائج السنوية العامة كما أو نتائج التوجيه وهناك ضغط على انترنت فلعل هذا هو الذي أثر على الإرسال إن شاء الله فوصلنا وذكرنا لكم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإسم عندهم للمسمى ولا يقولون غير المسمى ولا عين المسمى بل قد روي عن الشافعي والأصمعي وغيرهما كما ذكرنا لكم أنه قال إذا سمعت الرجل يقول الإسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة فاشهد عليه بالزندقة أيضا لم يعرف عن أحد من السلف أنه قال بأن الإسم هو المسمى بل هذا قد قيل بعد أهل أئمة المتوعين وأنكره عليهم أكثر أهل السنة والجماعة لكن بحسب الإنسان أن ينتهي إلى قول الله جل وعلا ولله الأسماء والحسنة ولله الأسماء الحسنة ولذلك يعني ذكر ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه بدائع الفوائد حينما تكلم عن الاسم والمسمى وقال وقد سألت شيخي عن ذلك ماذا يقال الاسم عين المسمى أو غيره المسمى ففصل له شيخ الإسلام من تيمية وبعد أن فصل قال والله إن الذي قاله شيخ الإسلام من تيمية لي في مسألة المسمى والشرح فيها قال لا يحتاج إلى رحلة يعني الإنسان التفرق حتى يفهم هذه المسألة لأن هذه المسألة ملال الجهمية فهذا فيما يتعلق بالاسم أما بسم الله أما لفظ الجلالة الله فهو علم على الذات الواجب المحامد وبعضهم يعني كما قيل رويا عن سيبويه أنه رأى في المنام أن الله عز وجل ادخله الجنة فسال لما فقال حين قال حينما وصلت إلى لفظ الجلال الله فقلت الله أعرف المعارف لا يعرف الله اعرف المعارف لا يعرف فلذلك راى نفسه انه يدخل الجنة بسبب هذا الكلام والله جل على لفظ عربي عند الأكثر من أهل العلم وزعم البلخي من المعتزله انه معرب اصله عبري أو سرياني واكثر محققي العلماء على أنه غير مشتق بل هو اسم مفرد مرتجل للحق جل شانه يعني مرتجل يعني من غير اشتقاق قالته العرب هكذا قال الامام ابن القيم عليه رحمه الله في كتابه ايضا بدائع الفوائد وهو يعني هذا كتاب يعني انصح من كان عنده قدرة أن يقتني هذا الكتاب فقديما كما قيل يعني بيع الدار واشتري كتاب الأذكار فكذلك كتاب بداع الفوائد يعني من الكتب المهمة التي يعني ضمنها ابن القيم عليه رحمة الله بديع علمه قال ابن القيم عليه رحمة الله زعم السهيلي وشيخه ابن العالم أن الله غير مشتق أن اسمه غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق. منها واسمه سبحانه قديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق ولا ريب أنه إن يريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل يعني التولد. ولكن من قال بالاشتقاق يعني من أصل اللغة لم يرد هذا المعنى ولا ألم بقلبه لم يلم بقلبه أن اسم الله عز وجل متولد من اسم آخر وإنما أراد أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى من العليم والقدير فإنك تصف الله جل وعلا بالعلم وتصف بالقدرة فإنها مشتقة من مصادرها بلا ريمة والقدير ملا مادة له فما توقع هذه الأسماء فهو جواب منقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى وذكرنا لكم نقول جلس يجلس جلوسا كلها يجمعها حرف الجيم واللام والسين فهذا أصل الاشتقاق هذا أصل الاشتقاق أنها تجتمع في اللفظ وفي المعنى لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله وتسمية النحات المصدر والمشتق منه أصلا وفرع ليس معه أن أحدهما متولد من الآخر باب ما هو المصدر وما هو الاشتقاق وقلنا لكم جالس سيجلس جلوسا الجلوس هو تنظر كتب يكتب كاتبا او كتابا الكتاب هو المصدر يعني الذي يصاح اشتقاقه الفعل واوجبت له النحاة نصبه كقولهم ضربت زيدا ضربا فالمشت يعني كما قال يعني تسمية النحاء المصدر والمشتق منه أصلا وطرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما متضمن للآخر وزيادة فيه نفس المعنى وفي نفس الألقاظ وزيادة فالاشتقاق هنا ليس هو اشتقاق مبادئ وإنما هو اشتقاق تلازم يسمى المتضمن بالكسر مشتقا والمتضمن بالفتح مشتقا منه ولا محلورة في اشتقاق أسماء الله بهذا المعنى انتهى كلام ابن القيم عليه رحمة الله إذن ابن القيم عليه رحمة الله يقول بأن اسم الله جل وعلا مشتق بأن اسم الله عز وجل مشتق ثم اختلف من قال بأنه مشتق يعني بعض أهل العلم قالوا ليس مشتق وهو مرتجل وأراح نفسه من هذا الكلام وهذا العناء الذي سنتكلم فيه لكن يعني لا لا مانع ولا ضير بأن نتكلم في أصل الاشتقاق من أين أتى اسم الله جل وعلا عند قال بأنه مشتق فقال بعضهم إنه من تألها الله أصلها من تألها إذا تذلل فمعناه المتذلل له معناه المتذلل له وألها له وألها يأله بمعنى اعتمد ولجأ إلى غيره ألها يأله بمعنى اعتمد ولتجأ إلى غيره كما قال ألحت إليه في بلايا تنوبنا فألفيته فيها كريما ممجدا أي التجأت إليه واعتمدت عليه وقيل أيضا أصل اشتخاص إلا وعلا أصلها من ولها من ولها يوله ولها, ولها من باب علم يعلم علما ومعنىه تحير الولا معنى التحير لا تنقلبت الواو همزة فصار أليها لما قلت ولها الواو العرب قلبتها إلى همزة فأصبحت ألها كما أبدلوا وسادة فقالت العرب, العرب قالت اساده العرب تقلب الواو تقلبها الى الف فتقول عن وساده اساده ومن ولها يعني تحير الها فلما دخلت عليه اداه التعريف فقالوا ال اله فقالوا ال ال عليه الالف واللام ثم حذفوا الهمزه الاله ال ال حذفوا الهمزه فصارت الله فصارت الله ثم يعني لكثرة دورانها زادوا ألفا فقالوا الله بدل الهمزة التي حدفوها بين اللام والهاء لتكون عوضا عن الهمزة إذن أصلها ولها يعني تحير ثم أبدلت العرب الواو إلى همزة فأصبحت فقالوا الهمزة ألا. ال ألا. ثم حذف الهمزه فصارت او لا الله فثم ابدل بدل وضع بين اللام وبين الهاء الفا بدل الهمزه اللي حذفوها فصارت لكن لا تكتب الالف في الله لي. كثرة دورانها على الألسنة كما قلنا لكم في بسم الله بسم الله لا تكسب بالألف لكثرة دورانها على الألسنة وهذه عادة العرب هذه العادة بالألف لكن لكثرة دوراني كلمة الله رحمان على الألسنة فإن العرب تحذف الألف تحذف الالف وكذلك الله الاصل ان يكون بعد اللام ال بين اللام وبين ايضا قال بعض اهل العلم انه مشتق من اللهوي من الله مشتق من الله يعني الطرب وشده الطرب لها يله بفتح وسطه لكن فذفت الواو من له لها يلهى من لهوا لها يلهى لهوا فالان له له له فالان حذفت الواو فص اصل قلنا جل فيجلس جلوسا لها يلها يلها لها يلهى له, له. هو واو اخر اذا وقفت على تقول لو فحذفت الواو فصار لهن فصارت لهن فادخلت اداه التعريف الألف الالف واللام وزيدت الالف بين اللام والهاء فقلت الله فصارت الله يعني كاستصارت كالعوض عن الواو المحذوفه كما مر معنا في الكلمات السابقة قال ومعناه الملهوب به أي المطروح والمفروح به يعني عند معرفتي كان الانسان حينما يعرف الله جل وعلا يعني ينبسط قلبه ويرتاح ويطرب الى ذلك وقيل انه مشتق أيضا ايضا من اللوح قيل ايضا بانه مشتق ايضا من اللوح أي الستار اي الستار يعني هذه كلمات ايها الاخوه الان ندرس نحن العقيده لابد يعني من تقييدها وكتابتها لانكم يعني هذه المسائل لابد يعني تتكلمون في العقيده وتقولون نحن اهل التوحيد واهل الجهاد فالإنسان يتعلم التوحيد وقال الله جل وعلا فعلم أنه لا إله إلا الله فلا رد أن تعلم يعني من أين أتى لفظ الله جل وعلا هل هو من الاستتار أم من, من, من له أم من اللوه, اللوه اللي هو الاستتار من لا هيلوه إذا استتر لكن قال قلبت الواو من لوه ألف فصارت لا فأدخلت عليه الأل فصار الله فصار الله ثم حذفت كتابة الألف كما مر معنا في الكلمات التي سبقتها في الكلمات التي سبقتها لكن كما قلنا لكم من قال بأن كلام الله جل وعلا ليس بمشتق إنما, إنما هو مرتجل لم يحتج إلى هذه التكلفات في بيان أصل الاشتقاء في بيان أصل الاشتقاء فإما أن يقال بأن اسم الله عز وجل بن القيم عليه رحمة الله بحثوا في اصل كلمة الإله أصل كلمة الإله وهناك يعني كلام كثير في هذه المسألة هذا فيما يتعلق بلفظ الجلالة وهو الله أعرف المعارف كما قال سيبويه عليه رحمة الله لا يعرف الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قال أهل العلمي هما إثماني مشتقان هما إثماني مشتقان من الرحمة أو من الرحمة ونحن بثرنا لكم الخلاف بين البصريين وبين الكوفيين أن الأصل في الاشتقاق هو الفعل أو المصدر الفعل أو المصدر فالعلماء مختلفون أهل الكوفة وأهل البصرة البصريون يقولون بأن الرحمة هي الأصل الاشتقاق والكوفيون يقولون بأن الفعل هو أصل الاشتقاق يعني الفعل الماضي والرحمن يا أيها الأخوة أبلغ من الرحيم الرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا يعني العرب دائما إذا كان عندهم زيادة في الكلمة وكانت تلك الكلمة متضمنة لتلك الأحرف فزيادة المبنى عندهم يكون عليها زياده في المعنى زياده المبنى يكون عليها زياده في المعنى هذا غالبا كقولهم قطع وقطع قطع وقطع كلاهما في فيهم فيهما حرف القاف والطاء والعين لكن قطع فيه زياده أو فيها زيادة في المبنى فبالتالي فيها زياده في المعنى يعني فيها كثره التقطيع فيها كثره التقطيع وكذلك الرحمن والرحيم فالرحمن صفة في الأصل بمعنى كثير الرحمة جدا كثير الرحمة جدا ثم غلبت على البالغ في الرحمة في غايتها وهو الله يعني إذا قلت الرحمن تطلق هذه اللفظة لرب السماوات أرضه وهو الله جل وعلا لكثرة ما فيها من الرحمة التي بلغت غايتها الرحمة الكثيرة أيضا الرحيم ذو الرحمة الكثيرة لكن كما قلنا لكم بأن الرحمن فيه زيادة في المبنى فبالتالي فيه زيادة بالمعنى في وإقيمته به بعد الرحمن الدال على جلائل النعم إشارة إلى ما دل عليه من دقائق الرحمة من دقائق الرحمة إذن الرحمة الرحيم فيها اختصاص الرحمن الرحيم فيها مسائل دقيقة الرحمن الرحمن كل خلق الله جل وعلا كافرهم ومسلمهم أما الرحيم فإنما تدل على دقائق الرحمة وخصوصيات الرحمة وإن ذكر بعدما دل على جلائلها الذي هو المقصود الأعظم وهو مقصود أيضا لكن لألا يتوهم أنه غير منتفت إليه يعني قصائص الرحمة وقيل أيضا إن الرحمن هو في الدنيا لعموم إحسانه الرحمن هو في الدنيا لعمومي احسانه لانه يعم باحسانه المسلم والكافر وغيرهما ويرحم الخلائق ويرحم الحيوانات ويرحم البهائم ويرحم الاشجار ويرحم كل خلقي لكن الرحيم بضد ذلك الرحيم بضد ذلك فباعتبار الرحمن للدنيا يكون الرحيم للاخره فباعتبار الرحمن للدنيا الرحيم يكون للآخرة قال بن مقيم رحمه الله قال وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معنى بديع يعني كأن الله جل وعلا جمع بين الرحمن وبين الرحيم ففيه معنى بديع وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم إذن الأولى صفة لله عز وجل خاصة بالله جل وعلا والرحيم متعلقة بخلق الله جل وعلا وكأن الأول الوصف والثاني الفعل كأن الأول الوصف والثاني الفعل فالأول دال على أن الرحلة مصفة ذات الله سبحانه والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته أي صفة فعل له سبحانه منين رحيمه وقال الله جل وعلا أنه بهم رؤوف الرحيم يعني بالمؤمنين ولم يجئ قط رحمن بهم كل الآيات إذا استقرأت القرآن من أوله إلى آخره فإنك تجد الرحيم دائما بالمؤمنين ولا تجد لفظة أتت بأن الله رحمن المؤمنين انما وكان بالمؤمنين رحيمة إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمان بهم فعلمت بقول بن القيم بهذا أن رحمن هو الموصوف بالرحمة أن الرحمن موصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته قال أيضا رحمه الله تعالى وهذه النكتة لا تكاد تجدها في كتاب وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تتجل لك صورتها انتهى ورحمة الله جل شأنه صفة يعني قديمة قائمة بذاته تعالى. الآن يعني دائما تتردد معنا كلمة القديم سنتكلم إن شاء الله عن مسألة القديم ومسألة الأول ومسألة الآخر لكن هذه الأفضة التردد ولها كلام إن شاء الله سنتكلم فيه في موضعه بتفصيل ان شاء الله فكما يعني قال أهل العلم قال صفة رحمة صفة قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضي التفضيل والإنعام تقتضي التفضيل والإنعام أما تفسيرها يعني كما يفسر أهل البدع برقة في القلب تقتضي التفضيل فالتفضيل غايتها فيراد منها غايته كما يقوله يعني من المتكلمة كالزمخشري وهو من الكبار بلال المعتزلة في كشافي يقول هذا الكلام غير من المتكلمين فهذا انما يليق برحمة المخلوق لا برحمة الخالق تعالى وتقدس وبينهما بونه ونظير ذلك يعني كما قال الامام السفاريني عليه رحمه الله العلم فان حقيقه علم تعالى القايمه به ليست مثل الحقيقه المخلوق يعني المخلوق رحيم الله عز وجل الرحيم والمخلوق يعلم والله عز وجل يعلم لكن العلم القائم بالله جل وعلا ليس كالعلم القائم اذ ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله من عن الكلام في الذات, في الذات فكما أن نثبت ذاتا ليست كذوات يعني نثبت ذاتا لله جل وعلا ليست كذوات فلنثبت ايضا له رحمه ليست برحمه المخلوق كما منقيم عليه رحمة الله في كتاب ال بدائع الفوائد ومن أراد يعني أن يرجع فليرجع إن شاء الله بتوسع ونحن إن شاء الله في الأيام القابلة والدروس بتوسع في هذا الموضوع هناك فوائد تتعلق بالبسملة هناك فوائد تتعلق بالمسملة يعني ذكرنا بداية ذكرنا أن الباء حرف جر حقيقي وأن, الفعل وأن الأصل يضمر فعل وأن لا يضمر الاسم وأن الاسم خاص وليس بعام وأنه مؤخر وليس مقدم وذكرنا الخلاف في اسم الله جل وعلا هل هو مشتق او غير مشتق وقلنا بأن الذي يعني قال بأن اسم الله عز وجل غير مشتق أراح نفسه من تلك التكلفات التي تكلم بها من قال بأن اسم الله جل وعلا مشتق وذكرنا أيضا الرحمن الرحيم وبينا أن الرحمن الرحيم يعني المشتقان من الرحمة وأن الرحمن يعني كثير الرحمة الذي بلغ غايتها ولذلك صرفت يعني هذه كلمة الرحمن لله جل وعلا والرحمن أيضا صفة صفة ذات كما قال ابن القيم عليه رحمة الله والرحيم صفة صفة لفعله, لفعله جل وعلا أنه كان من رحيم أنه وكان من وكان بهم رءو فين رحيم وكان بهم رءو فين رحيم وأنه بهم رءو فين رءو فين رığım هناك فوائد تتعلق بالبسملة فوائد تتعلق بالبسملة لا بد من ذكرها الأولى يعني دائما يبتدئ المصنفون كتبهم بالبسملة يقولون بسم الله فإذا علف كتابا يقول بسم الله إذا يعني نظم نظما قال بسم الله فقالوا يعني المؤلفون عندما يبتدئون كتبهم بالبسملة بس ما لاننا ابتدوا تاسيا بكتاب الله جل وعلا المنزل على رسول صلى الله عليه وسلم اذ انه ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم أيضا افتداء في مكاتبه في مكاتبته صلى الله عليه وسلم للملوك وغيره كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى قيصر ملك الروم مثلا وايضا امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا في بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع وهذا الحديث فيه خلاف بين العلماء بين مصحح يعني بأنه حسن لغيره وبين مضعف لهذا الحديث ومعنى الحديث كل أمر ذيبال يعني كل أمر له شرف يهتم به فهذا يجب أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو يعني موصوف بأنه أقطع أي ناقص البركة أي ناقص البركة أما ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة كل أمر ديبان لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على الله فهو أقطع أبتر ممحوق من كل بركة فهذا الحديث يعني ضعيف تفرد فيه إسماعيل ابن زياد أيضا هناك حديث آخر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن كل أمر ذيبان لا يفتتح فيه بذكر الله ايضا هذا الحديث مع حديث آخر كل أمر او كل كلام لا يدعو فيه بحمد الله فهو أجذم فهو أجذم بهذه اللفظة هذا اللفظ صحيح هذا اللفظ صحيح الفائدة الثانية هل يبدأوا بالبسمة في كتاب كله شعر؟ هناك يعني تأليفات كثيرة بعضهم يؤلف كتب إسلامية وبعضهم يؤلف قصص قصص وبعضهم يؤلف شعر والشعر يعني فيه الغث وفيه السمين اختلف القدماء والعلماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا فجاء عن الشعبي رحمه الله منع ذلك لم يرتضي أن يرتضي على الإنسان شعره بسم الله الرحمن الرحيم إذا كتب كتابا أو كتب ديوانا وعن الزهري قال مرضى السنة أن يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم وعن سعيد الجبير رحمه الله جواز ذلك وتابعه على ذلك جمهور اهل العلم قال الخطيب وهو المختار وهو المختار يعني هذا الكلام يعني يجوز إذا كان الشعر اثناء الشعر, الشعر يعني فيه الشعر الساقط وهناك الشعر الذي يذكر فيه اسم الله جل وعلا وينصر فيه هذا الدين جمهور اهل العلم آه كما ذكر الخطيب يرون جواز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كتاب فيه شعر لكن هذا الشعر كما قلنا لكم يجب أن لا يكون شعرا ماجنا يجب أن يكون شعرا ماجنا فأما إذا كان محرما أو كان مكروها فعند ذلك لا يجوز أما بداية أي كتاب سوى الشعر يعني كتب العلم سوى كتب الفيزياء أو كتب الرياضيات مثلا أي, في أي كتاب سوى الشعر مما فيه فائدة للمسلمين فهذا محل اتفاق أن يبدأ بسم الله الرحمن أيضا هناك فائدة ثالثة في البسملة هل البسملة يعني أنها آية من الفاتحة أو أنها آية من القرآن أو المسألة يعني خلافها كبير بين الأئمة منهم من أنكر ذلك قطعا كالمالكية حتى أن الإمام عبد عبدالبر صنف في ذلك مصنفاً وبدعوا من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة بدعوا من قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في يعني وأفضل من تكلم في ذلك شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله قال اتفق المسلمون على أنها من القرآن في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وتنازعوا فيها في أوائل الصور إذن اتفقوا على أن بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل إنه من سليمانة وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذه محل اتفاق ومحل إجمع أما في أوائل الصور فاختلوا فيها على ثلاثة أقوال أحدها أنها ليست من القرآن أنها ليست من القرآن وإنما كتبت تبركا بها وهذا مذهب مالك وطائف من حنفية ويحكى هذا الرواية عن أحمد قال ولا, يصح ولا تصح هذه الرواية عنه وإن كان قولا في مذهبه الثاني المذهب الثاني أنها من كل سورة أنها من كل سورة وإما بعض آية وهذا مذهب الشافعي رحمه الله أنها آية من كل سورة وإما بعض آية وهذا مذهب الشافعي الثالث أنها من القرآن حيثما كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة يعني آية مستقلة لوحدها. كيف يعني يقال سورة البقرة أو سورة آل عمراء فأيضا بسم الله الرحمن الرحيم المذهب الثالث في ذلك أنها من القرآن حيث كتبت آية من كتاب الله من أول كل سورة وليست من السورة وهذا مذهب من مبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنه وغيرهما وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة وغيره وهذا أعد للأقوال قال فإن كتابتها كتابتها في المصحف بقلم القرآن تدل على أنها من القرآن وكتابتها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على أنها ليس من السورة يعني إثباتها في مصحف عثمان رضي الله عنه وفي المصاحف الموجودة بين أيدينا تدل على أنها من القرآن أيضا عدم جعلها من السورة أيضا يدل على أنها آية أو سورة ويدل على ذلك ما رواه أهل السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك وهذا لا ينافي ذلك فإن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إخفاءة فقال لقد نزلت علي آنفاً سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوزة فابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم لأن ذلك لم يذكر فيها أنها من السورة بل فيها أنها تقرأ في أول السورة تقرأ في أول السورة وهذه وهذا سنة فإنها تقرأ في أول كل سورة وإن لم تكن من السورة أيضا مثل حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم حتى تنزل حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم رواه أبو داود ففيها أنها نزلت للفصل وليس فيها أنها آية منها وتبارك الذي بيده الملك ثلاثون آية بدون البسمله ولأن العاد دين لآيات القرآن لم يعد أحد منهم البسملة من السورة لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة إذن إجماع الصحابة رضي الله عنهم أو إجماع الأمة على أنها بسم الله الرحمن الرحيم جزء من آية من سورة النمل إنه من إنه بسم الله الرحمن الرحيم البثملة أنها آية من كل صورة على ثلاث مذاهب مذهب يقول بأنها آية من كل صورة أو جزء من كل صورة مذهب يقول بأنها ليست من القرآن أصلا المذهب الآخر وهو عدلها وأقربها أنها آية مستقلة لوحدها بمعنى أنها كالصورة كانت تنزل الفصل بين. الصور تنزل الفصل بين الصور الآن المسألة الثالثة فيما يتعلق بالبسملة فيما يتعلق بالبسملة كما ذكر شيخ الإسلام ابن الله فيه قولان أو روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل أحدهما أنها من الفاتحة دون غيرها أن بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة دون غيرها قال وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث طائفة من أهل الحديث قال أظنه قول أبي عبيد واحتج هؤلاء بالأثار التي رويت في البسم في أن البسمة لا من الفاتحة وعلى قول هؤلاء تجب قراءتها في الصلاة وهؤلاء يوجبون قراءتها وإن لم يجعروا بها يعني قراءته الإنسان في سره الثاني أنها ليست من الفاتحة المذهب الثاني أنها ليست من الفاتحة كما أنها ليست من غيرها أنها ليست من غيرها واحتجة يعني الجمهور على هذا ورجح ذهب إلى شيخ الأسلام من عليه رحمة الله بحديث الحديث المروع عن رسول الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وبين عبدي يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله فهذه الآيّة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم يقول الله فهؤلاء العبدي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير, غير المغدوب عليهم ولا الضالين آمين فلو كانت من الفاتحة لذكرها يعني كما يقول لشغل الإسلام من تيمي والجموع كما ذكر غيرها ذكر غيرها لكن يعني يعني كما يعني ذكر الشنقيطي عليه رحمه الله في كتاب او في منظومته مراق السعود قال وليس للقران تعز البسمله وليس للقران تعز البسمله يعني مالك وكونها منه الخلاف نقله يعني ابن حجر العسقلاني وبعضهم الى القراءه نظر وذاك للوفاق راي معتبر يعني قال يعني أتى بما لم يأتي به غيره من حجر العسقلان عليه رحمة الله قال ننظر إلى القراءة الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان يأخذ بقراءة ابن كثير بسم الله الرحمن الرحيم قال ننظر في باقي القراءة السبع إذا أثبتوها فإننا سنثبتها كما أثبتوها في المصحف فهي ثابتة في القرآن ثابتة في قراءة ابن كثير عليه رحمة الله عليه رحمة الله فحينما نظر في البسملة قال مثلها يعني ابن حجر العصفلاني عليه رحمة الله كما ذكر صاحب نصر الورود قال يعني في بعض القراءات الواو مثلا قال وقال اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا فإنها ثابتة في حرف ابن عامر والمصحف الشامي وكالفاء من خولي بما كسبت أيديكم فإنها حرف عند بعض القراءة عاصم مع أن المصاحب التي بقيت في المدينة فيها بما كسبت أيديكم بلا فاء إذن ابن حجر عثقلان كما قال بأنه بسم الله الرحمن الرحيم قراءة ثابتة في قراءة من كثير وهذه القراءة كان يقرؤها ابن حجر كان يقرؤها الإمام الشافع عليه رحمة الله قال أيضا هناك بعض الأحرف ثابتة مثلاً في بعض القراءات وبعض الاحرف ساقطه من بعض القراءات ولا يعني كون هذه الاحرف غير ثابتة في في, غير ثابتة في في بعض القراءات لا يعني ان ليست من كلام الله جل وعلا وليست جزءا من الايه فقالت كذلك ثبتت في قراءه ابن كثير بانها جزء من سوره الفاتحه جزء من سوره الفاتحه عليه فانه يعني يقرأ أو يقرأ الإنسان فيها في نفسه يقول بسم الله الرحمن الرحيم سرا وبعد ذلك يجهر بالحمد لله رب العالمي وهذه مسألة من المسائل يعني المختلف فيها والإنسان يتعبد الله عز وجل بما ترجح عنده بما ترجح عنده الفائدة الرابعة وهي قبل الأخيرة ان شاء الله لأننا قد يعني تجاوزنا الوقت نختصر إن شاء الله أنه يعني ورد في فضائل البسملة يعني أمور كثيرة وأثار كثيرة جدا قال الزهري في قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى قال كلمة التقوى هي بسم الله الرحمن الرحيم أيضا ورد يعني كما روى الإمام أحمد عليه رحمة الله عن أبي المليش واسمه عامر وقيل زيد بن أسامة بن عمير عن أبيه رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاث بديرنا فقلت تعس فقلت تعس الشيطان بيصل الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوتي صرعت ولكن قل بسم الله ولكن قل بسم الله فانه يصغر حتى يصير مثل الذباب فانه يصغر حتى يصير مثل الذباب الفائده الخامسه الإسم الأعظم هو المسمان horror أو غيره هناك خلاف بين العلماء هل هو البسمان أو غيره بعض السوفية يقولون اسم الله الأعظم هو بسم الله الرحمن الرحيم كل البسمان كلها بسم الله الرحمن الرحيم هي الإسم الأعظم أما أكثر أهل العلم على أنه لفظ الجلالة وعدم الاجابه لاكثر الناس من رجاء به لتخلف بعض الشروط لتخلف بعض الشروط التي اهمها الاخلاص وأكل الحلال الاخلاص وأكل الحلال لكن يعني قرات يعني فيما اذكر في كتاب مدارج السالكين كلاما يعني قيما لابن القيم عليه رحمة الله حينما تكلم في منازل اياك نعبد واياك نستعين وذكر الإسم الاعظم وجمع بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا كحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال له لقد سألت الله بالإسم الذي إذا سئل به أعقى وإذا دعي به أجاب وإذا دعي به أجاب وفي رواية أنه قال لقد سألت الله باسمه الأعظم لقد سألت الله باسمه الأعظم أيضا يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأيضا أخرج الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عياش زيد بن الصامتي الزرقي وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحم لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى لقد دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أيضا وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني رجل من أو ورد أيضا كما روى أهل العلم عن السري ليحيا عن رجل من طي وأسمى عليه خيرا قال كنت أسأل الله عز وجل أن يريني الإسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب فرأيت مكتوبا في الكواكب السماء يا بديعة السماوات والأرض هذا الجلال والكرام والذي جاء في جلال أفهم كما قال أيضا للمحقق ابن القيم وفي مسندي أبي يعلى الموصري عن بعض, عن بعض الصحابة أنه طلب أن يعرف اسم الله الأعظم فرأى في منامه مكتوبا في السماء بالنجوم يا بديع السماوات الأرض هذا الجلال والكرام الكلام الآن هذا سبناه يعني حتى يعني نوطئ يعني لما قال ابن القيم عليه رحمة الله ابن القيم بحث في هذه المسألة في مدارج السالكين بما لا مزيد على ذلك يعني ذكر أن هناك ألفات كثيرة ورد الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورد أيضا يا حنان يا منان أسألك بأنك أنت الله لا إله لا تحرير ولا الله اللهم يسألك بأنك أنت الله الواحد والأحد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقول له كهوان أحد يعني سق جميع هذه الروايات على اختلاف الفاظية قال إذا يعني ما استقرأنا إذا ما استقرأنا كل النصوص وجدنا أن هذه الأدعية قد حوت أنواع التوحيد الثلاثة كلها فيها توحيد الربوبية الله لا إله إلا هو الحي القيوم تجد فيها توحيد الربوبية وتجد فيها توحيد الألوهية وتجد فيها توحيد الأسماء والصفات ومعلوم أنه يعني من أراد أن يدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته فمن الأدب أن يدعو بأسمائه وصفاته بما يتناسو مع الحال إن كان مريضا طلب منه الرحمة يا حنانو يا منان يا رحيم السماوات والأرض إذا أراد يعني أن يعني كان عدوه قد يا يبار السماوات والأرض يا, يا عزيز يا كبير فالأسماء الحسنة بما يتناسب مع حال الدعاء إذا كان يعني يطلب فرجا إذا كان يطلب نصرا إذا كان يطلب ولدا إذا كان يطلب رزقا كما قلنا لكم لكن قال كل, الأس... كل الألفاظ التي وردت بألف... الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنها اسم الله الأعظم كلها قد حوت أنواع التوحيد الثلاثة حوت توحيد الربوبية وحوت توحيد الألوهية وحوت توحيد الأسماء والصفات لكن يدعى الله عز وجل بما يتناسب مع ذلك المقام و الله خيرا على حسن استماعكم ارجو ان يكون تكون الاسئله ضمن الدرس ان شاء الله و سامحونا على تقالكم جزاكم الله خيرا